أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم وَابْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ o tempo A o o وَقَطَعْنَا تَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما من إله من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم. هذه لا قتل الله لكم آية فذروها تأكل في أرض وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ